مرحبا كيف الحال زمني زحمه صوت مشحح والله حق ما حق فارس نعم نشته في المحاور ده شيء وحطوا عندي المحاور ما رأيي اسم السنة اللي, اللي بعدين بتطلع الشيخ علي صبر صبر صبر زي الميه <ساعت> <ساعت> شوف كيف التوأمة رح نقوم على دمير لاعلم الشغل زي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 في اسماء الله الحسنى المهيمن المحيط المقيت الواسع سبحانه وتعالى المهيمن المحيط المقيت الواسع يقول مصنف حجر الله أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك هذا يعني هذه كلمة المهيمن اسم الله عز وجل المهيمن ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك يعني المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة الملك هو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مداثعة القدوس طبعا هذه الأسماس تأتي إن شاء الله لكن الآن مرورا هكذا يعني قال بعضهم الطاهر قال مجاهد وقتاد اي المبارك عليكم السلام المبارك وقال يعني ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام القدوس يعني الذي تقدسه الملائكة الكرام السلام يعني الذي سلم من جميع العيوب أو السلام أي من جميع العيوب والنقاص لكماله في ذاته وصفاته وفعله السلام من جميع العيوب والنقائص لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله المؤمن المهيمن المؤمن أي أمن خلقه من أن يضرمهم وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم المؤمن يعني المؤمن من ما يعني معناه اللغوي اصل المعنى اللغوي التصديق لكن لا يختصر الإيمان على التصديق هذا عقيده من مرجع. عقيدة المرجئه لكن الاسم اللغوي يعني الاشتقاق انا نصدقه فهذا التصديق الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركام، لكن هنا جاء تفسير يعني المؤمن بمعنى إذا قلنا بمعنى أنه ايه صدق يعني صدق عباده المؤمنين في إيمانهم، صدق عباده المؤمنين في هذا يعني قول من الأقوال، المهيمن وهذا الشاهد الذي نريده. قال ابن عباس الشاهد على خلقه بأعمالهم يعني بمعنى هو رقيب عليهم وسأتنشار الآن كلام المصنف لذلك العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره العزيز يعني عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه عز وجل لعزته وعظمه وجباروته وكبره الجبار المتكبر المتكبر إن شاء الله الجبار ستأتي في وقتها حتى كل هذا الأسماء ستأتي لكن الآن المرور هكذا الذي المتكبر الذي لا طريق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون سبحانه يعني هو جاء الامر بذكر يعني الله سبحانه وتعالى وفي بعض الله الاسماء الحسنى في بها لكن هذه في سوره الحشر ايه والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس له في قبل له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وبعده يعني في معرض ذكر أسماء الله الاو الحسنى ومعنى المهيمن المطلع على خفايا الأمور سبحانه وتعالى وخبايا الصدور الذي احاط بكل شيء علما الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب يعني لا يغيب ولكن هذا يعني من الاساليب العربيه يعني اشتراضا للتكرار إنسان يقول هذه مترادفات لا يغيب من أفعالهم شيء ولا يعزب عنهم مثقل ذرة في الأرض إيه؟ حتى لا يكرر ولا يغيب عنهم شيء ولا يغيب عنهم مثقل ذرة في الأرض أصبح آ هذا أصبح تكرار أسلوب الأفضل أسلوب المترادفات حتى لا تكرر العبارة يعني نفسها هنا ابن جرير رحمه الله ياتي بتفسير مهيمن في قوله تعالى وان نزل اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه لما بين يديه من الكتاب يقول أي شهيدا عليها على, إيه؟ على هذه الكتب شهيد عليها أنها حق من عند الله أمينا عليها حافظا لها وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب أصل كلمة الهيمنة ليه الحفظ والارتقاب يعني يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشيده قد هيمن فلان عليه إذا إنسان مثلا رقب شيئا وشهده كان شاهدا عليه وحافظه يقال هذا إيه هيمن, هيمن عليه هيمن فلان عليه هذا المعنى اللغوي واضح أخواني الخلاص هنا معنى المهيمن المطلع على خفايا الأمور يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علمه الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول لاحظوا أنت كلمة الرقيب من أسماء الله كلمة الشهيد من أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت هنا يعني عد التفسيرات تفسيرات بمعنى المهيمن يعني من خلال اسماء اخرى لله سبحانه وتعالى ف معنى المعين انه مطلع على خفايا الامور خبايا الصدور محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء شاهد على الخلق رقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول او فعل لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزف عنه خذ رأي الآنسة يعني تدور حول إيش يا إخواني إش أنه شاعر أنه حفيظ أنه رقيب هاه لذلك وضعها المصنف عند المحيط المهيمن والمحيط هاه المهيمن والمحيط يعني لا آه في ترابط لأنه لذلك منفسر المهيمن بأنه إيه بأنه هو يحيط, يحيط بكل شيء علمه تسر المهيمن بأنه يحيط بكل شيء علمه وأنه يشهد على أخلاقه آه. والآن سياتي معنى المحيط بإذن الله عز وجل الآن أخواني بالنسبة للمحيط قد ورد في عدة مواضع قال تعالى وكان الله بكل شيء محيط وقال تعالى الله محيط بالكافرين قال بعض العلماء معنى المحيط الذي لا يقدر على الفرار منه الذي لا يقدر على ايه على الفرار منه الذي لا يقدر على الفرار منه وكان الله بكل شيء محيط هذه النساء 28 شوفي عندك فوق الراس ايه اسمه سنه ذكر الكافسه لا ما في شيء لا اذا في شيء هذا لان الله بما يعملون محيط هنا محيط جاءت مرفوعه خبر لنا ان في هناك وكان الله بكل شيء محيطا خبر ايه تبركانه وقال تعالى والله من بالكافر قال بعض العلماء معنى المحيط الذي لا يقدر على الفرار منه يعني احاط بالشيء لا يعني يعني قد يفسر هذا المعنى او يوضح هذا المعنى اللغوي يحاط قوم بي بخصم ولا بعدو يحاطون من كل جانب ايه اذا لا يستطيع الفرار هذا ايضاح المعنى اللغوي وليس من باب يعني ليس كمثل أي شيء سبحانه وتعالى ولكن دائما المعاني اللغوية من استطاع أن يفهم المعاني اللغوية لها ارتباط بإيه بالاصطلاح الشرعي قدر معين يستفيدنا بإيه بالاصطلاح الشرعي يعني مثلا الصراء معناها الدعاء الدعاء الآن الصراء لما تصلي لغة الصراء دعاء لكن حينما تصلي الآن معظم الألفاظ دعاء واضح؟ مثل سمع الله لمن حمده له قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على محمد إيه من في أذكار الركوع فيها دعاء أذكار السجود بس حتى ما نتشعب أذكار السجود فيها دعاء اللغة لغوي اللغة نستفيد منهم من هذا الشيء كثير اللهم لا الله ملك من يعني معنى شرعي جدًا معنى الدعاء. جميل جميل أنا ذاك الأخير يعني المراد إنه هذا المعنى مثلا اللغة ولها الارتباط قلنا الصلاة يعني معنى اللغة والدعاء. الآن عمليا هي عبارة عن حركات مخصوصة. بأوقات مخصوصة بألكار مخصوصة بأعمال إلى آخره يعني في الشرع لها تعريفات معينة لأن ليس. يعني موطن يعني مكان تعريفها ولا هو يعني بزمانه لكن المراد انه العلاقه بين الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي انه هذه الصلاه هي عباره عن دعاء يعني على التغريب تغريب حتى انه كلمه الله اكبر سبحان الله دعاء والدعاء لذلك ذنون ايش قال عليه وذنوني وذنون يذهب الى ان يقول فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين و النبي عليه السلام دعوه قال دعوه ذي النون اذ دعاه وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وين الدعاء وين الطلب فيه في هي متضمن لكن هذيك نفس دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذه دعاء لكن بعض الناس يقول لك إيش يا خواني الدعاء ما قال لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم خرجني من بطن الحوت اللهم فرج كربي إيه؟ آه متضمن فهذا القصد يعني انه هنا أردنا ان نوضح معنا المحيط الذي لا يقدر على فران منه ضربنا مثالنا له وهذه الصفة ليست حقا إلا لله عز وجل الذي لا يقدر على فرار منه يا معشر الجن والإنس استطعتم ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه لكمال رب العالمين سبحانه وتعالى تفرد بهذه الصفه ولكمال الله عز وجل تفرد بالاسماء الحسنى التي لا تريخ إلا به نالك أشياء مشتركة بالأسماء يعني لكن كل بحسبه المخلوق سميع إنساء قد يكون الإنساء خلقنا إن خرقنا الإنسان من نقطة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا سميع بصير بما يتناسب مع ضعفه والله عز وجل سميع بصير وليس كمثله شيء ابن جليل رحمه الله في قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا يقول يعني لم يزر الله محصيا لكل ما هو فاعله عباده الله عز وجل يحصي كل ما يفعله العباد من خير أو شر يعلم ذلك لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه منه مثقال ذره لاحظوا الكلام لا, لا, لا, لا غيب لا يخفى عليه شيء، لا يعجب عنه مثقال النر في المهيمن المهيمن يقول المصنف رحمه الله وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا لأن الإحاطة فيها, فيها القهر فيها القدرة فيها القدرة وفيها ايه القهر وفيها يعني العلم لكن طبعا احاطه قد يحيط انسان بانسان او قد يحيط يعني اهل خلق بخلق بما يتناسب معهم فتتخلف بعض الشيء من العلم او الذكاء او القدره او القهر فلا يستطيعون المعارك تدور حول هذا المعنى المعارك والغزوات والقتال يدور حول حقيقة معنى الإحاطة المتعلقة بالبشر فتتعلق بالعلم والان التقنيات يحاولون بالعلم الإحاطة ليس كذلك وانت بعض البلاد يتصلون بلد والله أطفئ الحريق عندكم أطفئ الحريق عندكم بعضا اتصلوا قالوا والله اقبلوا على اللص، كان قرب سفارة من السفارات وروا بالجهاز من بلادهم وهذا كان يتسلق في مكان آخر لكن ايه يعني من خلال هذه التقنية إحاطة بالعلم إحاطة بالقدرة إحاطة بالقار لكن بكمال الله عز وجل في أسماء وصفاته في علمه في قدرته وقاله فليس كمثله شيء وليس كإحاطته إحاطة لذلك جاء التحدي كما سيأتي إن شاء الله عز وجل وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم فلا يعزب عنه من خلقه طبعاً لا يعني أن هذه إحاطة العلم ليست الحقيقه من باب يعني أنه يحيط علماً أنه يعلم بهم دون القدرة عليهم ودون قضية القهر بس أنا يعني حقيقة نريد أن نوضح معنا هذه العبارة واضح إخواني اخواني ليس معنى هذه العباره وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطته علم ايه وانما يستكمل يقول احاطه قدره واحاطه يعني قهر احاطه علم فلا يعزب عنه من خلقه ليس التفرد في إحاطة العلم فحسب يقول فلا يعزب عنه من خلقه مثل ذره احاطه قدره يعزوه في شيء شيء في الارض ولا في السماء احاطه قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه هنا يعني فرق بين حاطة القدرة وحاطة إيه؟ القهر لأن الإنسان قد تكون عنده قدرة لكن ما تكون عنده قدرة على القهر ايه حسب المثال وقد يكون عنده قهر لكن ما تكون عنده إيش تلك القدرة يعني إنسان ربما يكون عنده يعني تخلف او مجنون يعمل حركات فقهر الانسان لكن ما عنده علم قد لا يكون عنده قوه مثلا واحاطه قاهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار او الفرار منه قال تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقصى السماوات والارض انفذوا لا تنفذون الا بسلطان الله عز وجل يعلم بحال الجن والانس سبحانه وتعالى يحيط الشري يحاط العلم يحاط القدره ويحاط القهر وعدم القدره على الخروج من ملكوت السماوات والارض لا من ملك مقرب ولا من نبي المرسى ولا من عامه الناس يعني ممكن بعض الناس يفكر احيانا بسبب الخوف من الله يقول يا, يا ليتني استطيع مثلا قد يقول يعني قائل إيه؟ والله ليتني استطيع الفرار من مركبه سموات الأرض لكن يعني طبعا هل هذا الكلام مشروع هو يعني الملك كله لله عز وجل ايه وكل شيء هو لله سبحانه وتعالى وليس هنالك شيء خارج ملك الله فهو رب الموجودات ورب المعدومات ورب كل شيء سبحانه وتعالى فهذا هو التحدي لا تنفذون الا بسلطان يعني قالوا قال للتفسير بحجه وبينه يعني لا تستطيعون هربا من امر الله وقدرته او وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ يعني الخلوس النفوذ ينفذ في ينفذ في ينفذ بالذال المهمله والمعجبه يعني نقول هذا نفذ نفذ من هنا اخترق المكان وخلص الى اخر نفد يعني انتهى تقول مثلا نفد الزنجبيل نفد مثلاً نفدت القهوه نفد الطعام يعني انت نفد بالدار انتهى أصبحت ايش صحيح ما قصد من قريب معي لا تنفذون الا لسلطان فهذا طبعا الحقيقه هو عباره عن يعني هو تحدي, هو تحدي من الله سبحانه وتعالى وتعليق بين ايه بمحال اين السلطه من يستطيع أن يعني يفعل هذا لا احد يستطيع لا احد لا في الدنيا ولا في هناك من قال في الاخره ولا لكن النص على كل حال عام لا يستطيع الإنسان أن يفر من اخطار السماوات والأرض هذا هو الاعجاز مهما بلغت العظمه لو جاء جاءت كل العالم جيوش الدنيا مع يعني يعني جيوش مجيشه في الأموال والذكاء والابداع والقوه والسلاح وبمختلف انواع العلوم لتهريب حيوان او جرثومه لتخرج من اخبار السموت تحرق لكن تتحول الى ماده ثانيه ليس كذلك على البخار نفسه هذا ماده نحن نريد العالمية نتحدى بإيش بالعالمية يعني هذه الدبابة الا تكون شيئا أبدا هذا الإنسان لا يتحول إلى تراب إيه؟ يعني لا وجود له أبدا عدم ويستحيل ان يكون أن يتحول إلى عدم هذا هو التحدي التحدي الحقيقة تحدي من الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا التحدي هذا أن الله سجل محيط ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فهذا التحدي من رب العالمين إذن أين المفر أصلح صلح الأعمال واتق الله سبحانه وتعالى فهو المهيمن المطلع على خفايا الأمور على خبايا الصدور شاهد شهيد رقيب سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا يعجب عنه من خلقه مثقال ذرة ولا تستطيع أن تفر لا من سنوات ولا من ها تفر إلى الله فإذا العمل هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى الطاعة لله تبارك وتعالى الاعتمار بامر الله الانتهاء عن نهي الله الصدق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه من ثمرات يعني من ثمار هذه الأسماء الحسنى أيها والله تلاحظها نعم واو ايش يعني. احضق والله فاتني اني احضر الحفل فاتني مثلا يعني اني احضر خطبه فلان او خطبه فلان يجوز الوجهه <تصفيق> خطبه ال جمعه او خطبه من خطبة النساء ايه هذا بسبب ضعف بسبب عجز بسبب انشغال فالله عز فهنا لا يقدرون يعني على أن يفوت أذ بمعنى إنه يعني أن تنفذ من أخطار السماء وثقل الأرض، إيه؟ على فوته أن يفوت منه يعني تقول انت فاتني كذا، فرجل لا يفوته شيء، إيه؟ وبمعنى يعني هي ليش عطّف على الفرار بهذا المعنى يعني الفوت هو عبارة عن عجز وضعف. وأما الموقيت فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها إيش نعرض يكون شو إعراب يكون جواب فعل الأم جواب أحسن من يشفع شفاع يكون جواب نعم لا تشرط له من من كلمة يشفع اللي هي فعل يعني فعله ويكن جواب الشر يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يعني من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك شفعه تؤجره هذا دعوة إلى إيه؟ إلى الشفاعة أن تشفع وأن تتوسط وأن تعمل هذا العمل الصالح، فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، إذا إنسان شفع لآخر شفاعة حسنة وسعى في أمره ترتب على ذلك خير كامل له نصيب من ذلك، من هذا، من هذه الحسنة، ومن يشفع شفاعة شفاعة سيئة يكون له كفل منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون يعني يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته وكان الله على كل شيء مخيطا وكان الله على كل شيء مخيطا قيل في معناه الذي أوصل إلى كل الموجدات ما به تختات وصل إلى الأشياء ما به إيه؟ تختات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده أي أنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات المقيت مقيتا إيش هذه في الصرف مقول عنها ماذا نسميها شوناً إيش نسميها اسم فاعل مقيت اسم فاعل يعني لما قريت معرفه الاسم الفاعل من اسم المفعول هذه الاشتقاقات تعطي ايش المعنى يعني المقيت يعني هو الذي يقيت يقع منه إيه؟ يقع منه الفعل وياتي منه القوت واضح يقيت وهو هو الذي قلنا وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده أي أنه سبحانه الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعفهم يعني للخلق كله لجميع الناس أو للناس جميعين قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها قال ابن عباس رضي الله عنه ما يعلم مستقرها أي حيث تأوي ومستودعها حيث تموت يعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين جزاك الله يعني جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله عز وجل مبين شو ايش منسمي مبين ايش منسميها اسم فاعل مبين هو الذي يبين بان يبين مبين صح ها؟ بان يبين مبين الذي يبين اسم ايه اسم فاعل يعني وقع منه فعل وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله عز وجل مبين ومظهر وموضح عن جميع ذلك هذا المعنى مبين عن جميع ذلك مبين يعني ببين بوضح بجلي آه عن كل ذلك كل هذا إذن يعلم ما من دابة في الأرض إلا كل دابة تدب على الأرض إلا على الله رزقها يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وكذلك المستودع إما المستودع المؤقت أو المستودع اللي يعني الدائم في الدنيا ما قبل البعث يعني إيه؟ إيه هذا المستودع يعني مستودع اسم إيش اسم مفعول من ودع ودع مستودع ودع استودع يعني تحرى طلب ان يودع ومستودع اسم مفعول استودع فهذا المستودع قد يكون المبيت والوكر مؤقت يعني كل ليلة مثلا تأتي وتكون هناك أو المستودع حياة ترمورت أيوة يعني بما البيت اللي تستقر فيه يعني تاتي من معانيها يعني تأتي. إيه؟ يعني التأوي لمأوى مأوى المأوى المأوى مسكن كذا كل في كتاب مبين يعني جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله تعالى يبين عن هذا التفصيل الذي ذكر وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها جعلها مباركة جعل الأرض قابلة للخير والبذر والغرس بارك فيها أرض سبحان الله أرض, انظر أرض من, من نعم الله عز وجل ومن فضله على عباده أنه جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغرس وقدّر فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها، يعني ما سأتي بعد قليل وهو إيه؟ يعني ما يحتاجه أهلها، ما يحتاجه إيه أهلها من الأرزاق الآخرة في أربعة أيام سواء للسائرين أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه أي؟ لمن أراد السؤال عن ذلك السؤال عن ذلك ليعلم وقدر فيها قواتها يعني قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تجرى وتغرص وما يصلح لمعاشها من التجارات والأشجار والمنافق وذكر فيه معنى المقيت معاني أخرى هنا طبعا قبل وجعل فيها رواسي من الفاء من المفيد ان اقول قبل وجعل فيها رواسي من فوقها يقول الله عز وجل قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا نضراء وامثالا يعني تعبدونها ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية لاحظوا أخواني وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من السائلين جاءت في معرض إيه في معرض تقرير التوحيد تقرير إيهش التوحيد استفهام إنكاري قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فجاءت هنا هذه الكلمات العظيمة في القرآن العظيم لتقرير التوحيد إنكارا على المشركين قل, قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين اشركوا من دونك أو معك سبحانه وتعالى قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين هذه عظمه رب العالمين ولا يستطيع ان يخلق فيها قل, قل يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون في لكن هذه حكمه الله سبحانه وتعالى وتجعلون له اندادا نظرا وامثالا تعبدونهم ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين رب العالمين رب كل شيء ومليك كل شيء هو الذي يعبد وما سواه هو عابد وما سواه إيه عابد سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني جاءت كلمة المقيت هنا الحقيقة لتقرير التوحيد أنه الذي تفرد أنه المقيت وقدر فيها الأقوات سبحانه وتعالى ما يحتاجه من الأرزاق والأماكن وإلى آخره وما يصح المعاشات من التجارات في تقرير التوحيد من خلال يعني تحقيق هذه المصالح التي لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى وذكر في معنى المقيت معان أخرى قال ابن كثير رحمه الله وقوله وكان الله على كل شيء مقيتة قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتة أي هفيرة قال مجاهد شهيدة في رواية عنه حسيبة وقال سعد بن جبير والسدي وابن زيد قديرة قال عبد الله بن كثير المقيت الواصب الواصب يعني القائم على كل شيء بالتدبير كما سيات إن شاء الله خار ضحاك المقيت الرزاق المقيت هو وإيه الرزاق يقولوا ابن كثير ملا ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا جميع المعاني يعني يكون إيه الحفيظ والشهيد والحسيب والقدير والرزاق والقائم على كل شيء والقائم على كل شيء بأن يكون معنا الذي أحاط علمه بالعبادة وحبايبه ومحتاجه لعريه وحاطبين قدرة وهو على كل شيء قدير وتولى حفظهم ورزقهم وأمدادهم الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان كما قيل فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت, طعمت وان شربت يعني قوت العلم والإيمان اللي هو القوت الأرواح والقلوب أقوات الأرواح والقلوب والنفوس اللي هي العلم والإيمان فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت وليس بأن طعمت وأن شربت ابن جرير رحمه الله لعل ابن كثير أخذ عن ابن جرير رحمه الله عليهما الكلام حقيقة يعني لعله أخذ عنه هو شيخه يعني كثير علمائه على ابن جرير وينقل حين تأثر به ولا ينقل تلقائيا لأنه يعني هو آه يعني آه يعني, آه يعني أفاد من كتابه رحمه رحمة الله عليهما ابن جرير بعد ما أتى بأقوال وكذا وأتى بأبع من عنده إلى بعض السلف قال بعضهم خفيضة وآخرون شهيدة وآخرون حسيبة وآخرون القائم على كل شيء بالتذبير هي معنى الواصب لأنه قال القائم على كل شيء بالتذبير وجاء ببعض الآثار أو لأنه هو قال الواصب بعضهم قال واصب ثم جاء إنه بعضهم قال التدبير القائم على كل شيء بالتدبير و قال القدير ورجح ابن جرير رحمه الله إيش القدير رجح من معنى المقيت رجح ايه القدير واتى بكفى بالمرء اثما أن نعم أن يضيع او يضيع إثما من يقوت لكن هو قال يذكر روايه من يقيت أنا الآن حقيقة هار تبحث ما بحث كثيراً يعني قليلاً فوجدت ثمانية قوت وتكلم إنه هذا الإنسان الذي يقيت يعني الذي يقيته أو هذا الذي يقاط يكون عنده ضعيف يكون يعني تحت حفظ وشهادة اه وقدرة هذا اه الذي يعلوه هذا في المخلوقات من باب التقريب هل يعول شيخ هي. هل تريه هي شيخ نهيد؟ لا، هي, هي يقوت ويقول يقيت كفى بالمصر؟ نعم يعني مبدأ أي القراءة لبعضهم يقول أنه صحيح وكذا، بس تحتاج مراجع يعني. أيه أما هو كفى بالمصر أن يضيع إثم من يقوت؟ أيه؟ طبعا أنا ما أنفي يعني أي ألفاظ أخرى كل شيء يحتاج إلى لا أنا ماشي ماشي ماشي قد تكون رواية أنا في ذهني على الكلام تفضل أذكر, أذكر, أذكر هذه الرواية لا. لكن لا أنا ذهني الآن في يقوت ويغيت لا. يعني هذا إيه. الخلاصة أيها الأحبة المقيت يعني بمعنى أنه يوصل الـ الـ القوت إلى المخلوقات يوصل لها الأرزاق ينزل هذه الأقوات الخلق ويقسم الأرزاق لها سبحانه وتعالى وأنه يعني حفيظ وشهيد وحسيب لا مانع أن نقول أنه حتى كلمة الرزاق المقيت الرزاق لا ارتباط ليس كذلك مثلا وها والذين قائم على كل شيء بالتدبير يقيت يعني العلاقة واضحة واضحة اخواني نتوقف هنا إن شاء الله عند الواسع المرة الأخرى نحاول أن نلخص المؤمن المحيط المقيت ونتكلم الواسع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اتفضل أسابقا